وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ مِّن كُلِّ مَا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا, وآتاكم من كل ما وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كَفَّارٌ قدمت لكم هذه التلاوة من فريق جوال الخير